الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وصلى وبارك على نبينا محمد و وصحبه أجمعين ما يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لنا صحون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 بأنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا تبقوا وتركنا يوسف فعندما تعنا فأكره الذيب وما أنت مؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بد كذب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 سيارة فأرسلوا واردهم فأدلاداً وهو قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون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 علنا أن نتخذه ولدا، وكذلك مكن لي يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره، ولكنك.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 وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَلْهَاهَا رَبُّه كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ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 يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين عشر كان عشر كاللئيس كالشنال وحونا كميدي هاي عشر الذي نوصل إليك هنا سابسنا تفسيرك قرآنك كريمك لبيئي اللبات ما يلودونك كوبيني هاي Ajadda siderat muk billa vana jaa, mida min suura tu Jusuf, għali jisela, ajadda lavatan jaseganna ua kueg liħaj, minas suura tuinafsi. Tisla suura tu Jusuf kanmida, asirka-asirki korja juutosu ui kirjan liħaj, ua hajin ukujirna jivisa عليه الصلاة والسلام يا حكومة عاغي أحسن القصص إن ايتهاي سببت وحا هو النبي الله يوسف في السلام مركا لقاهد له سبنها عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس يا رسول الله وقال له فقال سبنها وحكم عاغي مركي ورئة غاهم بسك اكو اووو خرشي بدن با اوو وانا اقبدن سوا شوا كارني با لييري كيا قفحان يقوسان النبي الله ابن النبي الله ابن النبي الله ابن خليل الله نبي يوسف يعقوب يعقوب إسحاق دوجيس وإبراهيم خليل الرحمن كل كأفر نبي أو إذا شيء قام يتبمد عليه حكى في عن مال لجهلهم ماله أولاً اللي قال سيخسر لك سبنت شو هلا كان النبي قالوا يري الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم أفر قومك هو مرايو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن شخصي كعسي يكوزها بسنة هاي شخصي بتاريخ وين بولاي هاي بدن بضن أيهم ما غيرين تقولون ولا ويهدن بيكشة كيسي قصادة مركلة كوبا أربعين عاما حفرت السنة وحيدة اي اي قصادة وقعدها ديكتاي كل هو أحسن القصص قصادة تنكفي عن قرانك. يا ملكنا تونا قوم قال تعالى هيا نور أرز عشر كنا سويا ساتكارك الدونتان يهود بعدم عيسو بناء إلهي جاية كن حجاجا عليه سلطة والسلام قصته يوسف سوالفه ويديره رهله حاجر داد وعراه مشاكل لعمري ماك شيء كرتا والنبي يوسف يا قال تعالى خبيوه يري لقد كان وعلى هذا في يوسف نبي الله يوسف أرنك إسا قده إسا إيه وإخوته ولاله إسا حياتنا على موين للسائلين الذين يدخوا والدستس وعلى سلا ألموا بمشاكل اليوم فقال لني اليهود وضع مع ذينا ابن محمد عليه الصلاة والسلام قلوا جيسا نبي الله يوسف يا ولالي واحد أحمر، فلك يا كوما وكنا لجذو حادبا، كان إينو هذاي في يوسف وفي شامي يوسف، يوسف أرني سجله يسا يا وإخوتي إخوة يوسف، نبي يوسف ولاليه يسا، حياتنا علماء ووين، ولرك دانتان بعاتي لساعينه، بس خسلا ويدسانه يي. أحلامه ووين بواه هذا؟ أي الوقت راي على مدي النقطين؟ سبحانه عليه سلامة وسلامة إيه؟ اتقوا فرصة المؤمن فإنه ينظر بنور الله قفر منك عيسى عليه نبي الله يوسف الدور هذا ألاقي سوشي؟ ألا أقول مقبل الله يا بني؟ لا تفسروا ياك على إخواتك فيكيد لك كيد واركض عنك بعضي ياجيل وامغلان مرك الحساسية فعل الذي أبوك الله خضر المغ قال لي يوسفوا طبنا إسقام يذكرها برا لي يوسف حب يلا عايزين اودوا جنب يعقوب منا اننا قلنا لك يا ونحن عصبة وقلنا احنا عصبه احنا لنا كل تظنين ان كلتا توبان ادساي يا لبا ادساي سيها تظن ابو كلك واحد لو انك هذا العرطه كانت عكساتي خد خارك خد قال Kajna vuoha, vokaisi, laffla, visi, ija kina vuoha, kalladimana, ija, għadikina La ija, innau vana lafiin balari muvi, odakamilla, afimat, kauoma. Sidä, to vana diga, lafiin, uja, sii kartalla, vana هذا ما هنحلها، النبأ طبعا عدي لنا حق غير، لما وين الله والمتزايي أن قبته ديل يوسف يوسف وإلا جفر عشا أو يدرون كتورة أربعة ألف كتورة في هذا لجادنا يوما يخلو لكم وحائدين بنا النقاية وجهه عليكم حتى أراد وجهي سوى حجابا يوسف أكون حجابا koohlo uutigaadooga hab bananaade suusubin le gelu toor lugu toorow adawga wajidii si hab san nagab waan nade yuusuf ha dii waayo tanu nau sun noqon doona kafkan laga lay fen laga maro wa suusubanu karinta wa että gaaki doonta bar sa yusuf marhala ga farax 2 bawo ina raabi leey Yusuf in ader ci si yusuf hoye bis fi akaso yidisail madar toban kankalu u aqli xana xogaa بلش على له ياله انت ساعتليه خانه قائل من هذا لا يا رهبل اكبرهم سننا وارجحهم عقلا واغربهم إلى يوسف، عقل لا يوسف فبدا له هيا الماغير قمرك الماغرد نوايه كلمه ينوا او ياه كانوا اخلصون تلك الا فر الحما قال قائل من هذا لا يا منهم وراه ليه الكملة لا تخطر يوسف هاد لينا ثال ليل كفرحة الراشدي واليسكو رصانياك لكن هكيل لاك ديل هاو وقال له هو واحد كريدي شي غيابه تيل جوبي قالك تجيش فاتورة جوبي المكة لاغا سيمو و انت كركار لو يالا ماك لاك ديس ايي شال عضا يا لكن بخل دوركو ياهلا او براك اك يا هي صحوطة ياهلاكو قغطو بخلوه جبه هو بخل وحيلا اغاسيني نبنا الله لحبين اسكنا دوني وحقا بياسلك كجرة وحيكا مارمي وايا اك عبان شمدنا حيادوك والغو هو حد كردان في غيابة الجب بخل مبتقيس قديس كرد يلتغده و ها القرندونه و مش اسكرب ديدونه بعض سياره صوتي لجفركم ان كنت مداتي فاعلي في وصميني اركادي استسيني اه إن ادغ يا يوسف انا كان دا قاجيو كان لقد كان كان يفرفتي لغومس لقد كان وحده هذه في يوسف في ثاني يوسف يوسف ارينكي سي غدي يا يو وإخوته يوسف ولاليه حياة على موين للسائلين كوي يهودها كأرنت حجاءان كأنيماش إذ وقت بي آياد وهوين وهذين قالوا ولاليه يوسف إيلا به أن أي يوسف إيه يو وآخوه ولالكس كخبرة كأولا بيامين يا حب أحب اللجعيل بالليه إلى آبينا إنك آبين حقيس منا طبعا كأنك هل ونحن اننا و اننا إنقو اصبحت جماعه بذنوب و توبان ولو ما كنا وحده اي انها ضانا هذو كان يعقب في بلال حقل الان فيه تجو كشغن يحي مغير رسك بلال كي النبي فشا يوقفكم لي ينارك و هو الله كان يما ينارك و يما ينارك قائد لي وعلى فروسة ما ينراك وعلى قربوستر داريه ما ينراك وحيكوه دان قولك او والله هذي اللبوي طبنى الضفيري عقل جيسا وحبوكنا عقل جيسا اشماه غفيت للعالم عقل اللومت مبيني نسكاك او اختلوا ديلا يوصوف ديلا او ادراعوا كوردة ارضا للإحتلال يخلو واحد بنانان لكم يذينك ريالي عقوبة واجهو ابيكم هذه وجهيزة هي الذين بنّانا يا أو تكون واحدة عن تنتن من بعده. النبي يوسف كلاسي سادين لقفر عشوب قوما ندد سالحين ون قال قائل من هذا لا يوحيل طلعت شرعي. هو يهود ورب إلا بلامدبوه. قال قائل من هذا لا يوحيل يوم رأني كم إذا لا تقتلوا هدينا كأنتنا كدينا يوسف يوسف قعنتنا كدينا أوالقوه يوسف وحد كردان في غيابة الجبل بحر مقدسا كديسا كفذا يلتقيده اللبحان بعض سيارة صعت قاركة باللباحة إن كنت مدياتهم فعلينا قوسا ماينايو أنت ولا صعب إن عالو طورو، ليس لي خان، وإيش عطانيك لا أنا كرم رجل اللي ما شيء كده من رئيسي، هي الله جعان سادي، سيبي قوان في سيد أذوق الله قادل كي الله جسد الله وش جديدكش، خلوه حيرة، يا أبان، أذوق يعقوب هذا ما لك محاكوجوع، ولا تأمننا. أذن سد هذا النوجة مني، هذا يوسف، وين كان يرى ولا الكائن؟ أذن لقد أوريه شو، أذن قد حقيقة قد أدرك ولا تو، أذن نو قري المحوا، أذن نحن ما درينا المياه، ما الجارد كذا شيء الله خاليا، كان نودي بل ما دهيم، وذاك يتشي كذا لوجا ديماي، كأظانه ذوج النو، عن لا تأمنا. إن هذا النوع من على يوسف يوسف قال كيسى هذا النوع من له يوسف لن ناصحون عن داعظنا هاي عندك أقول لك جعل ماذا حقوق هذا هنا لن كان هنا ووالا الكاني هاي مثل نوع قريدة صوت كاسموش هذا الوالد وكونا حول بردنا لي نشكت، أرسله ويل خدر معنا النج الأجير الندى خدر مارته بري، خلينك الله وعذلا، ما جاتو بري ويل كان نودي بس حد كمان يسي، يرتاع كرباتيول مروخ غرنا ويل كا ويا الأبوادير كوني صلا سمينا بوتيني صلا سمينا ليبكو صلا سمينا ويل, ويل كات أكبرتو وحلق ديم بارتو. أقول لك إن أرادك أخبرته، لكن لقته ويلك، بل إن الله قال لي، فإن نجنا له ويلك، ثم لم أكذب ليستعمل لي كلمة إن إياه له إياه الحافظون ستعتوك إذا كُجِرْتَ ولا قيلك إلا قفُضي على رضا وإن نجنا له ويلك الحافظون وايل علينا كركي ستقسيك وتجمع، وأحجار أنا مل هذا هو الوحي نؤديه وما عرصه في شديد هو ذاكي هو حيث الماما ينقصه بحياره ويجري الوحي نقصه بريكا لما انت هو إذن لجي راس إذن إقام مقاياه قلبه غالهوره إياقصه مالده لنقلبه غالهوره إياقبه هو أكام مقاياه مغنان طوضا اللحو كما هايسو محاين مغنان طويل يوسف اللحو أقوقه باتاي وكي أصبح ويصفه أخوه وحبه إلى أبينا تي أصبح وكي أصبح هذا المظل قال النبي الله عطبوعيه إني أني ليحزني وحائي مرجنة أن تذخبوا إنا أضلطة تنبيه ويلت بعضو سليمان لتجد أضلطك ته مغنانتوا إيجا مغانيا إن داري وكاكر سومي كوركي سأناك أن تكوها فهو يطبن كأن إساقه دلي خده يتقاري حده حديتك يجوغان خده يسمعها يا أموه ومعالزه في شديد وأجد بحيي حتى هو حيك عجيس لا ينمى قولي إساقه بطريق لا يشعر إلى هذا غيب كي يقان. مخلوق غيب مي يقان وأجد بحييي ويلشي وأخافه وحن كعب سنايا أن يكون هو ويل كإنهم عنه أذيره هي الرؤما حيات العيوان كانت ذات في رسل مجا عنديه من الليلة يا ياكم صورا بل تقارئي دورو قار قار يلا قارنا يهيو يلا قارنا اوليو يلا عيوان ابدا هو الشريس اول اي واوين بيلاء اكتاي سينتبوشة داي حده هاي خاقر من الول ارقى انتاءاء اشكن كواكور يا جيساتاء أنت النافذة غاقة أنت باللابي ما يصير خرتوه ورجت وعمله واجد أبله هل نافذة خمس كاسو ديله كاسو هنا أنتي كلامك وقديس ما هيذا فيها دغاققة ما واريدي كاسنا واريدي كاسنا واريدي وحنا شرط هذه وش عم تبي اللابي وحنا كم إذا هجرت هذا لبادين دعمنا وقديس عطمنا وش جوارديه إسا وحنا قال كلام ما وصدق الشاعر في قوله ينام بيدا مغلتين ويتأغب أخيل منايا فهو يغضان ناي في أني واحد وأني أردا وأنا سجى حيوان كسل كل كاسة ودر ككوب بدنا وروكة برجني إياه الماء يا وحدا يا ويسك أونايا كل كهاد ورخي وشاجي إنتي يا بلج منتني أسعى وجد الحي وأخاف وحان كعب سنة يعتانا هي هيأكل أولي كواير جاي أذيبوا يل إن عن طول لفتوا نكادكتو خانتم ليدين كنا العن هو ويلك غافلونا ما في الدين هذا جممرك تي لا يير مغنانتي لجعل لكن تي وراءها أن لجعل هذا لي خلوه حيره قسم لو الله إله مجد إن أكله حدو يوسف عنه أجيب يعيدهم طر، والنعنع النعنع أصبة كح النعي، هنا النعنع إذا جرت ولاكن يدوروني لا خاسرو النعنع وتعب قيم باي، إن سفوك بيسينا عرفت أنا، إن ولاكن النعنعيا، ورافق النعنع لا أصباه، تصنعه فوافيسن، أبيك أبو فومت بربر لا طور، في واهي الكلي. بالنبالسك يا واقو بريا ويوسف دعان تقول وإلا هو ذكي ابتنى وحن قرد إلا يسقوط راي لقانا يا شكتين خلوه حير يا أذان أذوق النو ما لك هو عنه لا تأمنا أذنه أميني أحلى يوسف يوسف كركيسة وإن أنك له يوسف لناصحون وضع على أن هاي يوسف در معانا اللي جريد دعينا غدا بري الصباح يرتع صارم إلى قرطة ويلك ويقعد كورسات كدسي ويلعق صارده له ويلك وإنه أنه له ويلك فحافظه وإلى لنا يا ناي لفاته مارك عيو قال النبي عقوبو حجيري إني أنيك هيحزنني وحاية تيرانية قالينة أنت دابو إنه لا تكتير به ويلكا. أي عجمي ذيهابكم بهو تجد الله تكتين أمرك إيه غفلا والوالكالنواجغا أهو أخافوا عن كعب صونا أي أكله ذيبو ترق بيلك إنو حنو وأنتم أذينك وأنه غافلون مو قالوا حيثا لهم ووالله ما نقول لأراني إن أكله ذيبو أذيبو درق وأنه أنه ريح قوبة أصبتون إن annaga idan go'to walaalka dugag maga qaday khaasiroon waxa inay qowta abuud bay hal ma lahabu bi el kamaal laga anuu ha inta aan halkii lagaarsheen kaantaa dii lugu dhigay gurigiina laga kabgooy wajigiina laga bedelay cibaad iyo xaraa lugu bilaabay حقا قاموا عنه رب الله كويبا معها ويسبدلان دربة فلما قرتي اي لحبو راجع قبلتك به يوسف واجمعه ورانا يقوبا كلما ايه يحلوه إنا يالا في غيابة الجوب قال مقدقس قريس فألوه وقال ملك طاواباي خا تمردن بالاص راحه و سو دينينا هيكا كوجيراني نعرز قرع دي لا توصل قال فينا لو توري شيبو اسكي صلح هيكا دي تغي كل اي باو يني واو حين لا يقاومك ما وليا نبينا مدن حسب العاده نبي الله يعيم اهاف سنه كد علي هان جيرتي شي لو غار الهوه سبحانه وأوحينا وحانو شاكنا إيهي يوسف لتنبئنا هم ورالا هوا حادو شاك دونتا بأمرهم أمر كاي سميين هذا مدكان كان قال تورا هوا حادو شاك دونتا وهم إياك وأن لا يشعرون أغي بعد أربعين عاما سيكون فقر مصر جوغا يقول يرباديا حوليه دعفين وحيروبي تقعبوا وقوحوتيها يا الله إمن دونا هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إلا أنتم جاهلوا وقال حيوانك أهينا أحدكم سميت يوسف مكسيسين أإنك الله أنت يوسف قال أنا يوسف بعد أربعين عام مالك الله عشر إذا نحوكه وايس halkaas ay yusuf looga soo horiday hadanki mal jiro abuurki waa laga bixiyay halkaadii lagu tuurayay waxa la soo gabtay abuurki yaa lugu kor gaaray igii waxarta حبيني أتذكر كذا حبيني خيال سوي خرادي عداي لا عداي أعبور كي أبيع له ولاجي لايمه حقنا هنا الله سو بالله سانك يندع فرح الله جلي يا الله فرق لنا أعبور بيجلا الله وضو ولاجي لايمه الله جيسو جو وياي مادن خل يا عقب أضعهم أضعوا جعوب قرمة إشام في تقويم مادن يبكون أيغو أينا كم حيرن كل حي قالوا وحي لهذه يا بانا ادوغا الحيول ان انك تركنا سكنتني نستبق وتركنا يوسفا ويلكي ودافني عندما تاعنا ما شيء وياكل النوتلي ترك يا لوتي كما او ويلك اوغا فأكله ذيبو ذيب ويلكي ورضعني turba daintu dawam rigabni vela sana ku jira dagaiso sai kashife kuma antamati bi mu'mini manoru mai ne shi ba amkin sana naga walau kuna da nayi ke أي قليل الله حلو قصا خميس هو كنا وجاءوا حليل مدين على خميسه أبو في سكور كيسه بدم من بيك كدين بامبانه وحرا على جورعي خميس قال لهود هذه هكديجي على يدي وحين اللوبي ما مالن فن قالن هذا خميس قتر طريقا كل ك خميس هو أن مضغه نلف مصرنا بيجنا واقويا لا خميس هي على الهر <تصفيق> خميس أدوه قال إن متى كان ذي نبيب حكيما شموت الوائق النغضي عما إيا أيسان النغضي هو وحكينا يأكلوا لحمة يوسف ولا يسوق الخميس ترتيبوا حبوركوا قبل حيمية أو دلائق عبور بحينة وائقة سيد الماء حبورك الله قبل إيا كلك ساس كل نغضي إنه ويلكين حوني حبورك النبض غبو فبدي العباري حجيستين هلا بدي ما دايا قد هو ابو القنابد غفا من هو مات بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ولكن مر خبر كودي مالك صدق قال نبي يعقوب حير الضل دوران معاند بغير شيء ما سوى انه حيقول خسي لكم إذنك أنفسكم فسوقم ما بفعالكين امر ترى بيدهم قرخسي ففعلتم هو يا شيخ نفدين يدينك يا خرابني ويحطيفا يا عريس يدي مثل ماء النلالين فصبروا ان جسد الغادم دائله قدبن جميل ونكسن لا جزاء فيه الى درغاتن ارجعين وان امتحان من الله عز وجل كل كو يس صبرايا ولا في المستعان الا الله لا يكن المجريا على ما هو حد تصفونه الماء أولاك أنه مجرعا إلا أنك ورسل أيام فلما قرتي ذهبوا أي أولاد يجعوا بلتك يجعلوا يوسف واجمعوا أو أو ويهرأوا كل مان أن يجعلوا إنه يجعلوا يجعلوا يجعلوا في غيابة الدب لأنه يجعلوا في قديسة فيه يسا مقدسة إنه قديسة كتورا فعلوا يجعلوا في قديسة أي سمايا حين أنه هو حيني إليه يوسف لتنبّي أنهم داري بول هذا يوسف هو شاكي دونة وعال كان لغوفي دي في الشرقال كان وكبد بادي دونة وحبا كلنا قلنا ولا هرين تولى لها نمفل دونة هذا هو شاكي دونة يا ما انتهى قوصة ميان انظرين سنين هذا وحادي بأمرهم وحن يكون سمالياً هذا كان وهم إياه وأن الله يشعرون هذا إنسان وحي سمالياً إلا وبي أدعنا كو قرامين هذا شيء يدونه وجاءوا أي مادين أباهم أباهم, أباهم جعبوا إشاء فيد أهان يكون أباهم أين قالوا أحي إلهي يا أبانا أضوغنا إننا أننا وكاتنا qatarana yusufa bilki wa anuga tignay indama sa'ina ana samayshandi gani aktala hawki anuga tagnay saykalahu wa hafi tadibu waraba wa an tamana tiyid qalba umumi min ar-rumayniya ana annahu ahniri warkaina nu gori wa mawquna bahanu sadiqina gawarun chaga wa على قميصي قميص يوسف يوسف عبوركي كذا كذا سا بدين ذي كذيب ذي كذيب بن صاحب الله كجري الله صل مريم عبوري قال النبي عقوب ويرى بل يوسف ما لمن دروان معون فصبرت وحِفُل حسي لكم من ذينك أنفسكم نفياً لينا أمراً إذ يمُخر حسي فصبرتُ الغد با إلى جدباً جميل ونَعْسَنُ لا جزع فيه ولا شكاوه على علي يا ابو الله انا برايا والله اللقال اللقال حتى هو بوين المستعان الله قال الله لا يكن المجريه سماوات تسفونه الماء من جنب مرجعك هذا يكون ريده وداك ينور كل لوطه يقول سانقننا الكي با كنترول ورديه نساري قالوا لي سفر لي ماده والله فينا ما بده علينا مرش بقوله تيمت قالوا لي هاي كارك تي سين كو فرتين ما بينك سفر انا ومصر بيوصلوا ده كلتا اي عيلكي كو فرتين با مين لا ديري يركع بين نضون و عم بولا كرسنه حرجي هذو عيلكي اريد يوسف اسوق صالح حرجي منك انا واصل صبي ماشي بدي سراير قروح بدنه مليين وينصفه اي يا لا صود دغدغتك و ما هو اياك بضمن بلا مارك انه قاعد بيها سواق او ويرو صرهاي و سيارة روحاتي سياره من حرصن وحيدره باردهم كود يروراي فدل وهو قاعد هي دل وهو لا انتس سلام يوسف ادوارك قال وحير يا بصريه الله عيامك اليوم عيام بدنيا هذا غلام حرق يويل على نفس الرضا كلك اويلك ووارك انتو اللي ويلك يويلك اياكو انت دورة يا سوجوك اولا يلي اولا يقول ابو اولا يقول رأينا كلك الناحاريس درالان هول وواركي ادعالك اللي قلت تورا ايه شروق السقير صفراء ابو لوغوتو او انكه قدينا هل كاني و خضاي فدي ك قبا يي في صبح غالي هو ما له لما الكريم من الكريم من الكريم ان الكريم ظلم الى الدنيا ذا حوغا ير و نقي مركو ألفي كردة عزلة تجي، ألفي يانك سو هلا هدول ديلا، سفرها كر الله كفسانها، إير قل ألف الدجين، عنو بنيسودي، عنو، حال اللي إير مصر ناجي، قلاد الإنسان وكوكان هي واحد غرسين، مصر هدول سجين السوق وجن دون، فرتيه وقلن دون، فإذا أيوكاس كهريجونا يا بشرية أني غاليان كيغا هذا كان حركة لصولة أعلام ويلواد وأسره وقري يوسف جاعله بضع يا وصي بدعوا قتل أنك أراد أي أوحير لجس لي ولا هو أبوينا واقوم بدن بما يعملون وحي أولادي عقوب سمايا أو ويوسف كسمايا إلى أباوها قوم بضا وشروه وحي يوسف كوكتان بثمان اللعد وشروه وحي كوكتان يوسف يريعقوب بثمان اللعد بخث تراهي مشكلة يا الله معدودة لتريو وكانه وحي فيه يوسف من الزاهديت بدك الزاهدين تاه أن يوسف ربين أي خميت النغضين وواقون سيدان يوسف من الربع فقال قصى يوسف عليه السلام لك غفر عشي يوسف مصر يمدر فقال الذين نوحون يري اشتراه يوسف قطي من مصر مقالذي مصر ناكا لمراته لامراته ناكتشي وحون يري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 كون قد يئن نظافه فيها فينان دي شي وهين وايل ناكتي يو وحديه واحد لا غاديها كدغينو حقيرين حنتديسا يا غوغوشيسا يا دركيسا يا ماليديسا يا لعبليدا انت بعد الدرجه قال الذي نكوا يقول ايش من مصر ما جاء لما سرقت هي مراته هاتشي مسواه المجالدين حسال الله عارفه اي ينفعنا في اولكم عن تر او نتغيله هنا باكلن ولد علم رغم ما قبل وما دل والخاليكه سده ترب يوسف نيكي مسر حكمه ايي ملكه كخيكي كما بلش وسري اي اما بري منستركه اقل شيء متلو له يوسف ما نشكو جوجو وكذلك سيباسا ما كانا أقعا قاليني يوسف النبي الله يوسف في الأرض وكما سرابك عندي سلق ليهي ولأنه علمه إن أمبرنا الدرات هذا من تأويل الأحاديث فيه على فصر والله إبع أي خالبنا ذك على أمره يوسف تلدي سعى الله وقات كاذا وحن الله قات كاذا رهي عقوب وإنه يوسف الله قات كاذا أرنت أذي من مارين، أرنت أبا من المرطي يوحي يوسف لرمه أكنا أضغوا أول في أول سورة وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل إلى عديد ويتم نعمته عليك أرنت أصوب الله ألعواتك هذا وأرنك يوسف هي جميع الأمور أبا وحره أي فلو من المرأ وحنا من المرأ ولكن أكثر الناس لا كاين شيء سبباً لا يعلمون ما هو. إن خبر أمريش هو على ولما ولكن ما قرتهه يوسف. أشوفته وحاقا بده. يوسف فوق <تصفيق> عن جاره تبارك يوسف هو عنسيين أي حكمان كرناقي. هي وعلمنا قوم. نرى إنما ذي ما باتميت. ألم يعقل والله يا أبي؟ ما كذاري كسيداس. يوسف قابل مرينا. نقيكوا بالمرينا إن المحسنين دلكونا جسمي إلى الكيو وكان النبي الله يوسف درب مجالذي جد هذا من دوسا أفرن فيعون ومحلا قونيا كان أيوها قرحن وحلا فوق الله زيد أيوها هتجي عننك هذا شيء وتربيه إسلاميا إيا أخلاق معن وطواه كده درب مجالذي أيوك الأحبحي وجاد واعتمد سيارة سعوتاتمد فارسلوا واحدين واردهم كوري اراري فاد لهو عراري عيي دل وهو الان فيسا يوسفنا قاله اعجيري يا بشراء ايانكي هذا كان موقن ايه اغلامه الفرعانه ما سروه فاري عقوب قريه يوسف باللاعة ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه والله يبوينا عليهم واقوم بذا بما وحي يعملوا أولاد يعقوب سمينا وشروا له يوسف ذي كذا بالصمان لعقد كوكذا بخس وسيسر ير قصير جبا بخس لعقد سير جبا أن وحد اللهو كذا عين أيكوكذا سمر خباني دراهيمة شريماك بعين ريا له نعدوت وكانوا وحي النقدة فيه يوسف قديس الرعقو من الزايدين قوانعي وحي كو بلايان ملح وقال يري مركي مصر لكينا اللي يبيعي قال يري الذي ننكي اشتراه قطاء ضمب من مسرعكا قطاء وقال ذي سعطة مصر, مصر بيكاين نكاسا قطاء غدفير ليلة درجة ذي سعزيز ذاهي أسرعي بليسك أما الدورة ذهو أسرعي مالك باسدالك حكومة لمراتي قفكو قضي ذليخ اللورانجري يا حويري اكخيمي درجة متواه جوهدو كل جوهد تحقلي يوقيمه ادون هكابيقين بادي هكابيقين وحل اهلي هكابيقين كراميو وناج احسى اللارك اي ينفعنا انه وحنا طرو او نتغينه انه كيه لانه ولدا علمه وكذلك الصدا هذا جديد ما كان ليوسف وهنقع عن جالين في الأرض دولكي مصر ولنعلمه معلمهم هنا نبر من, من تاويل الحديث في يا رافسرك والله يا بوين يا غالب هندك على أمره يوسف امر كيسه فمن الامور ترى الله هو ذات او شيء بربه هي ولايه وهي باوس ر빈 حد غازن كرمال marka ilaa warintoodi kuma yeen guuleysan doso fuxu qasi gaaday qulan iyo dadnimo laakiinna afaran nas ta ka inta wala badanse tagalmuuna ma uga walma gortu balagay garay asid xogaabtiisa uu yusuf قال ارينها جفين او وخي لو جيليها ثوابك ولا بيع يوم اقول اول بوغوش شعرا يا مالي عن قسه جهدي وكذلك سيده يوسف كعلك لو توري انكو ابالمريني فان تشوف خريته ماها نجيك ابالمرينينا خا المحسني انت وناك سمي سلام انت يوسف مركو توار كاني قريغينا اون جوغو ارينها بلا داعي يوسف يقولون أن يسو حد إلا اللي يرى عرقا بإله إن ده الله لما ينكره إياه وذاته يقولون يا داود يرقوا في من وينه وقفوا اسكالله بانه خلوه دي بعد يراتي ومد حي الله بضوه دي شاركوا إلى مكة هو مسؤول ومشغول مشغول أشكو الحجري دي عطيب بضطو وقال إسحبالي سنة waxa amar koore waxa isku dayday in ay si qasood ah u akagayso kulkaan ee dalkay isku rar degato in ay ku yar baljiido in ay u dhoola waa dan iyo waaye waxa idan soo dammaan tii waad inta la ha التي نكتم هو يوسف في بيتها تاك تاكل كده و كسو كر اي كريم مزواح الليلي في يا سكان عن نفسه نفسي في ك سكان ساي دل اركي سمي زيار كوريو واغري من مسوله ترجين بي بارتي البابدي كوريوس في دريشي اي خطر كو ولا نفتاي وغلقت وهي حيرتي الابو كوي قريغا كوي كور داري شبيه بارتي إمير البقتال كنفط وقال المعيثري خيطا لك نجاك علي جعل كيسو نبي الله يوسف الدوار كأنها بارتي كسولة ماتي أول كلمة فيه قال معاذ الله معاذ الله هو آخر كلمة قف كمالكو نبتي سكوكال سونة أول ويالي ماي هيكو مارربو يور شاغا كوما جيرو ميرسو كو وار وحاسو دامو دافاي الى فان كامان جالو وحان ديغو ييرايسو الى فان كامان كلكم معاده الله ييري كدي بفاسيرين بلان باخلدن فاي مازالك وهي ماجان شييركو ولا بخالاي شييركو ولا بخاي الله هي شيير ولا بخاي سيل ما الله ييري إلهي ويناي واق عصي إله امك عار مغانغلاي نفتي سينا مين واي فاشير فرون كلكو وانا خنت حقا الادو دايس ماشي مازال انا بغنى اقسم براحتي قال يوسف و هو ييري لا له مخا غران سو سودانو و داينا و معاد الله وحنا دغدا دونايسو الله انكم مغانغلاي و عباردي كوبا عبارة اللفظة وحو يري إنه ننكا قبا خب ننكي اي كوريييو أحسن وحو وناجيي مثوا يجوغي دايدا وقال الذي اشتراه من مصر لمراته وحو يري اكشمي مثواه حصائي انفعنا او نتخيذه ولدا كركا منكي اي كورييي انكاد ايقا وناجييي دارانك ايقا باوري ادو نمئي ايام مرتى ايالاجي ايقحوتى اان ايقولات اغمين ما نحاسب كي يسوو ده من مرة؟ ما إلا الحسن وإلا الله بادل. إلا سدح دو حويري إنه الله يفلح ظالمه. شو يرد الله عن واحد واحد ناجي هالإجوا لسوادل قفل مكرين ولي كسل يبانهم. أنا كدليل أنا هي مستقبل أنا ليهاي إن ليه أنا تدومني آخره كل يبان أنا غضه كل كسدح جمله كردارون معاد الله. انه الرب يعنى ما ضويا لا يفلح واليم كل كنناكس كسرنا موسى كلع واشرف جبطي يدو اخر درجه غارتو عاد انسما عوراد اي بنان كتل اوف لا ييري ماركا اني حديثه ما مخا لا كل غلها ما ديه وهم مو ما بعد ما عاد الله إنه ربي أحسن مذوايا إنه لا يفلح الظالمون سدح لاس جملك جذالو طلبين ميا مدل بيني ناقتي كسرنا موزة كل عي وان الديدي كل خن الدجال يغريتنا غوت كل خو حسرو عن عسكر العدو كذا الصوكر يسي أبتل منتك وبلي موجود كنغني ادي عيشو أخرج كودا ناقتي وتعبا وانا دفتن على بعضي حقا ولا هو عنكاجية ثنا وأكل على ضي كل شيء ربي رضي ما مطوايا إن الله وإنا واحد أقوى لنا صورة قلوب هو نبي من كان أتينا حكمه وعلمنا صور مرنج إنه إله ومحبوس حقها الربي أنكر ربي جاية ما مطوايا ولا لا تيجو صورة إله عالك يربي تركانون إيه كاني مسلم كانوا كانو قلب يصير عمدي قالي إلهي أبو توا إذا قارينا كل مع واحد الله مها ما عصي هذا أنا وأقول له إلهي ماخذ دول منها أزنا جريمة إنك يا ملينا دول على كل حال وحسن نأتيك دعي كذا المها دعي ولقد وحدها همت هنا إذا مع به بضربه هنا يديشو أي إذا مع ذي أسقي وهمت بها وإستعفعي قينوا أنتم ولا بدك عمود أكو حب بيني، ماذا ليه؟ هي عن، حتى نوافق <تصفيق> كلك، وحبيب الاعن كور جاس شد، هي اللي تجعل مندي هذا كل كور قد هم وهم واكب، بسون داف مرحلة شو كان سجا، ولا يشكون ذي هم يجون كار جذو عدى وحق <تصفيق> مركي عرر كل ما يصيبه حديثة الأولى قد همت به وهم بها وهو يهمك همك سيئة جدًا بماها حديثه يقول لها وطنقصة مرمي من هم بشيئة فلم يعملها كتبت الحسن خواتر قلبي كل عيب أقول لك تقول لفلين أجل أغرمه من هم بشيئة فلم يعملها كتبت له حسنًا Kolke hänni miskalle, inan jadana kadigna savidevi, islannan kadigna dagal. Amanda, a karja, ja louhla, rabbi, vihamma biha. Ja tuon laa, huijava, tii, vihamma, vihamma, vihamma, vihamma, vihamma, vihamma, vihamma, لو لا راء حدوسا نارك مرهانا ربي خبج الجليس أوحينا صامر نالك مركي اللو طورج أيوحي بوجمله وحينا إليه أنهم هذا لا تنبي أنهم بأمره هذا أوهم لا يصرخ ألك منك اللو لا طري حتى نأتينا حكما وعلما ناقو حلو ذا جماع إلى قوله سمعان كشدة جيزه كذلك سداس أن يوسف ناقت وجديني لإنا صريفه إن أنجي أن يوسف حديث أسوء حمان ونقل الدريرا يولف عشاء الزنب وتيكو الرزير لما ندريرين من الزنب يسنين ويسكعرارين إله يصنعوا دورا إنه من عبادنا المخلصين أو مخلصين لبقرون أدو الله إلى أهل قولك أواسحني ما يكد عكرته أما الشياء الفرانة أما الناجحن تيمونا يوصف معه إنه من عبادنا المخلصين تلالنا بعد كأوغان دونتان إنا إنها غيه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سو إنا يدي غيه دونتو أنا غاوته عن نفسه وإنه لمن صادقين ولقد غاوته عن نفسه فاستعصن سينا كسو رفض وإسوك يجيري قل كماركي ووش ملف عشاء الزيندي إنه يوسف يبيري من عبادنا قد ومدى نذو كميديهي المخلصين إلا برع ترين قل كماركي أرنتي هيركي أسمى ليس يوسف واحر علي قل كا يوسف إنه بحسن الرب هي يضو لبلايها لها فنانك عدو كله وركي يا فافا سيرت يا بحري إيه بل كده بتقو قل يكو سعيل سي مشكلة اللوحة اللي يضو قل كا qoqoralka jawor dii iyo sabab badan ostawaga waan aratame labadoodi albaaba albaabka isaaka xirti ayay loo samay fic aanay noqotay haduu ka beerayay isaam faraxir kamisiga gadaashiisa farax lahaynashi maasi yadi laasan tay yadi diba u noqotay asna in jubrin Näytti vuonak merke albaaka kahvim, niin kuin osahdutte jooam, kisvada määrä albaaka tän, vaikin näk te kaveri. Vaa fia, jousu fiän näk te uhi elän suhdeliho, sejdeh niin kuin human, أو قال اي دعوة يساعد انك يحاسك هكذا حمالة دعوة كورا ما سمعين لها بيكسك توضاك ايالي يا حكونتي إلا يسجانا إلا حريبة مروقين او عذاب نالين لكراعو اللي حقيرو وكذلك يوسف انه يستافع لك ممارمو قال يوسف ايضايا ما يستي دعوة دي هي ايالا اغاود دمئة طوكتي عن نفسي نفتة دائقة طوكتي وقال لبدا ديش اذا O karavaa täällä luoja afta omahti vihadel kegari, näve kasaidu Jussuf vuoku bihi jai, va dotka omahti vihadel, ievam kegari min edeva, min ader on duinu olla ei, Allah kanssa don noa ille jiri, kun on kegari no yar, ammashan aja tavana, kiya markati furi muiyrk قد مثل طريقي من قبول حاجة هرة، هدو قميص كذا حقا قلقل زلة كذي عن جاي فصدقه وارمته، وما جزا من هذا بأهل كسوان وهو من الكاذبين في قولي هي غوته، وإن وشقة أردائي أصقام مايا مغطى هنا يسكر ربيعي، هو إن كان هدي جاي عبور عبود كذا قد مثل جهال من قبول كذا، وركم عدو بانن عرارة هي ذابورسني زاي. فكذبت باني شاكتي في قولها من راد بألك وهو يساقنا من صادقين في قوله هي راودتني منك يمرك مسؤولك على الناك غبي يوسف نو والدك أبورك يوفيري كذلك تريقين فلما قرتي ورأى قميصه أبورك يوسف قد إلا تريقي من جبور كذلك وقال ليه إنه ناجي واحد كهذا ليسه min kaydi kunna, hada hawanti va hajarti laydin ku yageenay intaad wiilka boobtii oo jirib la waysat oo droorsatay aad haddana dambigi ku wareejinaysu wuxuu yinnay kayda kun uu saddu mar u theen shirgolkiina ilaagartiina maran loo, فقام وايما كانت نكانن كبيله وهي ظالم وهي تباكين وهن كاذبات بين اي شيء ليس اي اينيسه ويتمنى معنى وهن الراغبه كذا وبساله او بوكش جربته حدثت ركار حقيده في قولها اذا انا قادر اتمنى ان وهن الراغبه تتباكين وهن كاذبات تتظلمن وهن ظالمه انك اذا كنا حجرتينا عظيمون فوين جاي نكائن مسؤول يا الله؟ فتنعكس قدرة الديني يسوع يوسف من هو كي يركض يا لجوعا يوسف ويا يوسف أريد كجيتو أنا لا أ work أنا واحداً دارم ذا أنا كلام واحد يا جم يوسف work يعني أنا جام مغلين أنا عفافيني يلي هو كي يري واستلفري ويلكن وادي المزاي أنا كأذاك أنا واحد يوسف هو يعني يوسف بص كافيري، دافد درب، لذا بيجي قف قات جاي، يوسف بكا إنك يا ديجا كنتي خاطي، من الخاطئ ذكر في هذا مغصي، سنا سو لحظ لي، هو يوسف سكان هل التي هو يوسف في بيتها أخل خلاك كن ولا، النبضي نفتيش أيك سكان إنه ووطلو اي يد معلي فقال لقد حي الباب ده يقول لي لو ده فقال له حي تري كيت ايماتك عبدك لداي اسكوا صودا قال الله الهن كم غنغلين انكو ايمادو فين هوت بوين حبي انا يا ربي جاي لو احسن يبون اجي مصر يا دا جوه ديده دون من مايو إنه أبوين لا يفلحه إنه أرن كوحه لا يفلحه إنسان ليباني الظالمون ستحكم له يابلو كل كثيرا أنه يقول دمبي إياك عن سيريد بوسي ملقى دوح أرون همد إلي مركة كذب دمعتي بهر إليك رعضة بها إثنين مشفاعلية أيو دمعي لولا أرها حدوصا أركي مرهانا ربه فبح جدي إياه وحدي قيمة إيهاني بها دو سارك لضربها واتملها لكن متهم وإسكعرها تمدينه كذا وصدي قال موشنا واركي تبدأ كذلك الثلاث أي أن للنصرف إن أنك جيد إنه يوسف عن الحقيسة الصوء هو أن لدير إنه الفعشاء زينه إنه يوسف من عبادنا أدومة الذي يكلم ديهاي المخلصين إلا برحتنا أنه إبائي وقرأت من يوسف يزاليخه الباب الباب كبه الله قرأت وقدت وحي جهدي قميسه عبور كيسي أي من دبوري كذلك جهدي وحي هلان يقول إشتما أرده كتارك عدوف واناك كودعي يدين بودك سودفاتير ودقي واكنا دوام كيادا مالي وحي هلان سيدها من كيدي لدى الباب عند الباب الباب كأكتيس قال لغو كلمي مركين اللهور مرضي ما جزاهم من فوحلهم هوي عرادة اللذة معه بأهل كحاس جرا سوين فرح مايو إلا يسجن إلا خير من أو عذاب جرا أليم اللحبيه خال يوسف وعيري هي يلا خويا أجاودني الضربي عن نفسي نفسا لي يقد الضربي وشهيد محمّر الفري شهيد المرخاتي من أهلها ناكتعد هذا كميدا بقوله هذا كانكم كماركفري إن كان هديه قميصه عبورك يوسف قدم من طريقي من قبور حقه شفك فصداقت فصدقت هذا الرمش ومن هراد وهو من الكاذبين هي الرودة وهو يوسفنا من الكاذبين عند بانتش يكتلي أيه كميديه وإن كان هديه قميشه عبورك يسا قد من لطريقي من دبور إن قدال فكذبت بين أي وهو يوسف من صديقي انت رمضى شاكي سوى كميديهي فلما قرتي فعان مينك هو هواركي قاميصا هو أبوركي يوسف قد إلا جاحي من دبور إن قدال وقال اوضاقي يري إنه واركاد ناديهي قادلي من كنا فقرتي أطرأو تقينا أيوهو كميديهي إن كيدا كنا حداد هوا انبتهين حقرتين عظيم مدوين فقال الشيطان شيدان كدريهنا شيدان في صورة النساء أي أنقصوا مرمي الذين أمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الضغط فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيدا الشيطاني كان ضائفا كوان إن كيدا كنا عظيم فقال الشيطان شيدان كدريهنا إن كيدا كنا أقريت إن عظيم ومدوي يوسف يا يوسف أرى الكجيز أن هذا ور كان اسم إلا وسي أن لقام مغل خوي بالعين يوست الغفير بعف الذرب ليدم بيك جفعت كشي أنى يا يوسف كشي نهيو نوسا بنحي إنك دجا كنت وحلاهتي خاطئة مد جفتي كن من الخاطئين لا تجفتك وأوي والله أعلم